بسم الله الرحمن الرحيم الأم الأب زوج الأم العم زوجة الأب العمة الكنة ابن العم الطفل العائلة العائلة الكاملة الزوجة البنت الابن الأخ ابن الزوج الجدة والدة الجدة الجد الزوج